بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وَإِذَا الْكَوْكَبُ انْتَثَرَ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت عَلِمَتْ نَفْسٌ نَاقِدَتْ وَاخْفَرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبت في كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين وان عليكم لحافظين يرامكاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا, هم عنها بغائبين وما ثم ما ادراك ما يوم الدين ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والامر يومئذ لله والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ويل للمطففين الذين اذا كالوا على الناس يستوفون الذين ينكارون على الناس يستوفون واذا أو يخسرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ